بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن من الليل إلا قليلا نصفه أو قصده قليلا نصفه أو قصده قليلا أوهد عليه وردر القران تغطيلا إنا سنلقي عليك طولا تقيلا إن ناشئة الليل أشد ورءا وأقوى مطيلا إن نهار سبحا طويلا واجلس ربك وتبتل إليه تبديلا رب المشرق والنقرر لا إله إلا هو فتبت على ما يقولون واهجرهم ومهلهم طليلا. إن لدينا جيما أنجالا وجعيما وطعاما لا بصرة وعذابا أليما يوم ترضف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إذا فرحون رسولا فاعطى في العون الرسول فأرسلناه أخلا وبيلا فكيف تتقون إن تفرتم يوما يجعل الولدان شيئا السماء منفضل به كان وعده مطولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أَدْنَى تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه مِنَ الَّذِينَ من والله يقدر الليل والنهار ألم أن لن تحفوه فتار عليكم فاقرؤوا ما تيسر من الترآل ألم أنت يكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يغترون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في دليل الله فاغروا ما تيسر منه أقيم الطلاة وآدوا الزكاة وأقرروا الله قربا حسنا وما تقدمون أنفسكم من طير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله رحيم